لِلَّذِينَ آمَنُوا لَقَدْ خَنَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِهِ ثُمَّ وَغَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بعد أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يران الله الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الن يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر